إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين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 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُمَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا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 ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أَشَدُّ منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صعصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُود فَمَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ حتى إِذَا مَ جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْرُهُم وَأَدَ صَُهُم وَجُلدُ بِمَا كَوا يَعْعمللُون وَقالَوا لجُلودِهِمْ لِمَ شَهِدُم عَلَْن قال أَ قَقَن اللَّهُ الذي أَ قَقَقُ شَيْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَهِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سِبْحُكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنَانَتُكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بِرَبِّكُمْ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعكبوا فما هم من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 فيها دار الخلب جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَافُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيمَا ماَا تَدَّون نُذُللَم مِ مافُورِ الرحيم وَمَنْ نَحْسَمُ قَولَم مِم دَ إلَ الله وَعامِلَ صَانِحَا وَقَالََّنِي مِنَْ الُسمين وَلاَا تَسَْو الْحَسَلََةُ وَلَ السَّيأَ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 116. من عمل صالحا فلنفسه ومن أشاء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 117. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثنرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وَيَا أُمَّاهُ مَا يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِهِمْ يَقُولُونَ أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ لَا يَسَامُ إِنْسَانٌ مِنْ دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قلوق ولئن أدقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي 124. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وليغ 125. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء وكان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبجن لهم أنه الحق